يا أيها النبي إذا جاءك إذا جاءك المؤمنون يبايعنك على الله يبايعنك على الله لا يشركنا بالله شيئا ولا يصدقنا ولا يذنين ولا يقتلون أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأودلهم ولا ولا واغفذ لهم الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا, لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب الكبور بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في أرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون تبرمقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله أحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون, وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله ما يهدي القوم الفاتقين